وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهادئ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي معلّه فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُّ فَإِذَا أمنتم ثَمَنَ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ثَمَّ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ثِلْفَ عَشْرَةٍ كَامِلَةٍ ذالكا لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب